إِنْ وَجَدْتُمْ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ إِنْ وَجَدْتُمْ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وذين لهم الشيطان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وذين لهم الشيطان, وزين له الشيطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشِّرْكُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْدُدُوا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ألا يتجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تقفون وما تعلنون ويعلم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 فَرَكْتَ أَمْسَ تَمِنَ الكَاذِبين اذهب هذا فالتيه إليهم ثم اذهب بكتابي هذا فالتيه إليهم ثم تول عنهم ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَفْعَلُونَ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَفْعَلُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ يَا كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ لِسُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَع علي و مسلمين الا يا ايها الملاؤ افت الاؤ اسوخي امر افتوني في أمري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون افتوني في امري هؤلوا قالوا نحن اولقوه في و اولو باس شديد والامر اليك قالوا نحن والامر اليك فانظري ماذا تأمرين والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخل قريه اسكدوها وجعلوا قوم يتنكذوها وجعلوا وجعلوا أعزة, وجعلوا اعزه اهلها اذله وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وَإِنّمُر سِلٌَ إلَيهِم بِهَدَ فَنَاظِرَةُ بِمَا يَوْ جِعُ لِمُ السَلُون وَإِنهِ سِلَةُ إلَهم بِمَا يَو جِع